وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا حَزَنَ لَهُ كَفْرُهُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُونَ قَلِيلًا ۗ وَنُضَلُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ مُّبِينٍ ۗ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا إِمَّا فِي <تصفيق> السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ مَعْمَرُ الْغَذِيِّ الْحَبِيدَ وَلَأُنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامُ وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَعْتَ بَحُرٍ مَا بحر يمرده من بعضي سمعت وبحر مما نفلتك بموت الله إن الله مَا خَلَقَ أَكْثَرَ وَلَا حَقَّقْتُ مَا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ فِي, النهار في الليل وَسَفَّعَ الشَّمْسَ وَالْقَرَ وَكُلٌّ يَجِرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَفٍ لِمَهُ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذلك بأن الله وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آياته؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا موت كولا لدعوه وعلى مخلصين به الدين فلما مجعهم إلى مِنْهُمْ فإنهم وَمَا وما يرحل يا إِلَّا ما إلا يَا خدار كفرور يا تَكُونُ مَخْشَا يَومًا وَفْحَشُ يَومًا لَا يَذِلُّ وَلَا يُعِزُّ وَمَا مَنُونُهُ وَجَاتُنَا وَالَّذِي شَفَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ لكم امور حاجات الدنيا ولا يوم لكم بالله ضامن تنه الله عندكم وين السان من تذلون ونهي في الربحان وما تذري نفس ما كسم الردا وما تبري نفس بأن يرضي تب إن الله عليم